وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ وَلَوْ كُنَّا عَالِمِينَ وَرَبُّنَا تَأْتِينَا الْغَيْبِ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 إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي ينبقكم ينبقكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترأ على الله كذبا فيه جن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 وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ولسليمان الريح غدوها شهرا ورواحها شهر وأسأل ما له وعين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه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 لداود شكرًا وقليلٌ من عباد يشكرون فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا إلا دابة الأرض تأكل من سأت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 بلدة طيبة ورب الغفور فأعرض فأرسلنا عليهم سين العرب وبدلناه بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَثَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّهُمْ مَزَّقٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوك ولقد صدق عليه الإبليس ظنه فاتبعوه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك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 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير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 قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَعُ بَيْنَنَا بِالْحَقَّ وَهُوَ الْفَتَّاعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقَةٌ بِهِ شُرَكَاءٌ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبرون للذين استضعفون أنحن صددناكم عن الهدا بعد إظهاركم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله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 كذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوفا إن بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أمواله وأولاده وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسق الرزق لمن يشاء ويقدِّم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 فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ عَظِيمٌ فِي بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار الذي قنت به تكررون وإذا تطلع عليهم آياتنا بجنات قالوا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا أفكم مفترى؟ وقال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم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 قبلهم وما بلغهم إعشار ما أتيناهم فكذبوا رسولهم فكيف كان كثير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفراد ثم تتفكروا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 إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزع فلا ثوث فلا ثوث وأخذ من مكان قريب وقالوا آمنا به وأننا له متناوش من مكان بعيد